صلى الله عليه وسلم فإن محمداً دريق أجي عذاب الاستنجاء معروف إزالة الخبس بعد قضاء الحاجة من موبع خروج الخبس ومعناه استنجاء يعني أزال النجو, النجو مخصوط بي الخبس يعني العجرة عن المخرج يعني عن مكان خروج هذه العذرة يعني تطهير التنظيف المكان من العذرة بعد خروجها برجيع دبة الرجيع هو الروس روس الدابة. ويسمى الرجيع رجيعا استذره التسمية لغة لأنه رجوع عن الحالة الأولى فقد كانت الحالة الأولى علفا طعيمتها الدب ثم أخرجتها بعد ذلك روسا أو رجيعا فثمي رجيعا لرجوعه عن حالته الأولى وقوله بريء منه فإن محمدا بريء منه قدم الطريق منه هذا من باب او بن اطفال الوعيد حقا من يسعى ما يخطب هذا الوعيد علما لاجمال الحديث ما انا اجمال الحديث اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لروافه يا روافه لعل حياتك ستطول بك هذا الصحابي